وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعلاف وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها من ما تبت الأب ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون.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 117. وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون 118. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 119. سلام قولا من رب رحيم 110. وامتاز اليوم أيها المجرمون 111. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين.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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا وَلَا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين يُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَو respectively. أنَّ خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عملت أَيْدِينَا أَنْعَمَنَ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ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 أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم والصفات فالزاجرات زجرا، فالثانيات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.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 وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ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 لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِضَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُتَطْلِعُونَ فَتَطْلَعَ فَرَأَهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِن كَتَلَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَ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 111. ثم إن لهم عليها مِنْ من حميم 112. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 113. إنهم ألفوا آباءهم ضالين 114. فهم على آثارهم يهرعون 115. ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم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 111. ستجدني إن شاء الله من الصابرين 112. فلما أسلما وتلهون الجبين وناديناه أن إبراهيم قد صدقت الرؤيا 115. إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين 117. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم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 وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَأَلَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ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 114. فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون 115. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون 116. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون 117. البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون 119.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 وَظَنَّ دَاوُودُ أن مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك في غير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مختسل بارد وشراب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 وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ الْيَوْمَ حِسَابٌ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَأُجُمٌّ مُقْتَحَمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ القرار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 أَمَّنْ أم هو قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُونَ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وأرض الله واسعة.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 إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العلي العظيم